بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا دعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفَنَظْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْلِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنَ النَّبِيِّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهم مِن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُم بَفْشَاء وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ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 وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَانِ مَثَلًا ظَلَّ وَدُهُ مُسْوَدَّ وَهُوَ كَظِيمٌ أَوْ مَيْنُشَأُ فِي الْحِلِّيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ إِنَاثًا أَشَاهِدُوا خَلْقَهُمْ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 وَجَعَلَ هَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بَلْمَتَّعَتْ هَؤُلَاءِ وَآبَاؤُهُمْ حَتَّى دَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ فَلَمَّا دَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ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 ورحمة ربك خير مما يدمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعل ناد من يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون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 وَإِنَّهُمْ لَا يَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا دَاءَنَا قُلَيْتَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ أَلَيْسَ يَنفَعُكُمْ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أنكم فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ أفأ أنت تسمع الصم أو تهدي وَمَنْ ومن كان في ظلال مبين فإنما نذهب بك فإننا منهم متقمون أو نري الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدروه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 ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما داءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها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 فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو داء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين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 ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم علوم مبين ولما داء عيسى بالبينات قال قردئتكم بالحكمة قال قردئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون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 قال إنكم ماكثون لقد دئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم وندواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون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 اصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ